والذين يتوفون منكم ويجرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويجرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف فإن خرجنا عليكم فيما فعلنا في والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم